ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور كنتم خير امه ات اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولم امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون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 والله عليم بالمتقين